ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلم رَبَّنَا وسعت كل شيء رحمته وعلم فاغفر للذين تابوا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 انَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَّا قُتِلَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّا قُتِلْتُمْ لَمَّا قُتِلَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّا أَفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قالوا ربنا أمت نثنين وأحييت نثنين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بان إنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير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 رفي عد رجات ذل عرش رفي عد رجات ذل عرش من أمرِه على من يشاء من عباده ليُنذر ليُنذر يوم التلاق يوم هم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 إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين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 نه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهمان وقارون فقالوا ساحر كذاب فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحِيُّونِ سَأَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن فعليه كذب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 فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جاءنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى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 ويا قوم اني اخاف عليكم ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يوم تتلون مدبرين ما لكم من الله من عصم ومن يضلل الله فما له من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 كَبُرَ مَقْتَنَعِيَ اللَّهِ وَعِيَادَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَمَانُ بَنِي صَرْحَ الْعَلِيِّ أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ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 وَاَيُّهَا مَتَى قُومُ السَّاعَةِ أدخلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَهاا فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَا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 إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ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 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارُ ولقد آتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدا وذكر آلء للألباب فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذبك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 وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين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 الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو